بوك تو إي نو واحد وسبعون واحد وسبعون في لنول إرادة شيء إرادة شيء بذي لي ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ يريد يريد jeg vil ikke komme for sænd. La øreridu an ati mutæækheran. La ørerid an ati mutæækheran. Jeg vil ikke go der hen. La øreridu an at afhabe ila hønaik. La ørerid an at afhabe ila hønaik. Jeg vil gå hjem. Orid rid enøhab Ila albeit. Jejg vil blive hjemme. O det du an apgreæbat. O rid en apgre fi albeit. Jeg vil være alne? O de du an akune lever hadi. Orrid du blive her? to du Bakra Ahuna? hunner? Hal al bakra Ahuna? Vil du spise her? Hal to du an takkola hunner? Hal torid an du så her? Haltori du an dermmer hunner? Hal Vil du tage af sted i morgen?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 هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ هل يي في الذهاب إلى الديسكو؟ تريدون الذهاب إلى الديسكو؟ هل يي في الذهاب إلى السينما؟ تريدون الذهاب إلى السينما؟ هل كافيه؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ الذهاب إلى المقهى؟